يا المدفون ستبت لا يتشيح لين رادوا اكتبيعوا ما بي يا المدفون تضوات دروب الملاي يا شمس لو دروب الملاي العراق ثلاث عينك سيدي بيضي. يا شمس لو يا شمس لو قصا غصات من ظلم كلج الزجون ما سكت او ادما هم, هم الموت سعدون المشنقه البحر المات مولاي اختلي نا اختلي انا واتجاهب لي كل الجمل السنه البحر المات مولاي جت هاي السفينه Oh,